Allah wa akbar. Alhamdulillahirobbil alamin. Al-Rahman rahim Manik yom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 ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفكهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاهذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم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 هم الذين يقولون لا تنفكوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافكين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافكين لا يعلمون الله أكبر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 Allah Akbar Alhamdulillah, Rabbil Alamain ar rahim Malaik Yawm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 يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله